حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 عقابا مضاعفا لتزيينهم الضلال لنا قال الله ردنا عليهم لكل لكل طائفه منكم نصيب من العذاب مضاعف ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركون إذا المسألة يوم القيامة مسألة فرديه وكل إنسان سيحاسب على تقصيره نعم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال السادة المتبعون لأتباعهم ليس لكم أيها الأتباع علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم فالعبرة بما كسبتم من الأعمال ولا عذر لكم في اتباع الباطل فذوقوا أيها الأتباع العذاب مثل ما دقناهم بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي. إذا الإنسان سيسأل عن عمله وسيسأل عن غيره إذا كان متسببا فيه نعم.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 إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة وتكبروا عن الإنقياد والاذعان لها آيسون من كل خير فلا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم ولا لأرواحهم إداماتهم ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل وهو من أعظم الحيوانات في تقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء وهذا من المستحيل فالمعلق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل ومثل هذا الجزاء يجزي يجزي الله من عظمت ذنوب فنسأل الله العافية والسلام وعلى الإنسان ان يخلص أن يخلص نفسه من هذه الورطات. بالتوبه والعمل الصالح والاقبال على الله تعالى نعم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهؤلاء المشذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترسونه ولهم من فوقهم اغطي من نار ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم وإعراضهم به وإعراضهم عنه وفي هذه الايه الكريمة تنبيه فالإنسان ملفوف بنعم الله تعالى فهذه أرض تقلنا وتلك سماء تغلنا وهذا الهواء نستنشقه وهذه نعم الله تعالى التي لا تحصى فكما أننا ملفوفون بنعم الله تعالى لف فإن المجرم له من جهنم مهاد تكون تحته ومن فوقه غواش تغشيه فالنار تحته وفوقه ومن كل مكان وهؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم فوضعوا الأشياء في غير محلها فجازاهم الله تعالى بجنس تقصيرهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ما كثين فيها أبدا إذن العمل هو مادة الجنة الانسان أن يكثر من الأعمال وأن لا يفرط فيها نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون. أنت وقفت على وما كنا لنهتدي هل هذا الوقف حسن؟ لا. ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والفقد وأجر الأنهار من تحتهم.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 في دار السعادة الحقد والبغض والضغينة والدارك لا يسعد الإنسان في بيته ولا في عمله إذا كان معه حقد وضغينة فعلى الإنسان أن يطيب قلبه فربنا قال طبتم فادخلوها خالدين وعلى الإنسان أن يحسن الآخرين ربنا قال وعاشرهن بالمعروف ومن المعاشره كف الأذى فينبغي على الإنسان أن يكف اذاه عن الآخرين من المؤمنين من فوائد الآيات المودة التي كانت بين المكذبين في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنه أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتبتهج بالقرب من ربها والحظ برضوانه أرواح المكذبين المعرضين لا تفتح لها أبواب السماء وإذا مات وصعدت فهي تستأذن فلا يؤذن لها فهي كما لم تصعد في الدنيا بالإيمان بالله ومعرفته ومحبته فكذلك لا تصعد بعد الموت فإن الجزاء من جنس العمل أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اليوم يوم الجمعة وفي هذه الساعة التي نرجو أن تكون ساعة الإجابة أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم المسلمين في كل زمان ومكان هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته